حَقٌّ مِنْ رَبِّهِمْ وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلا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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ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 فَلَماا أَن بَهُم بِأَسمائِهم قَا لَمْ أقَُّكُمْ إنّي علملَم غَيبَ السَّماواتِ وَالأَرض وَأَعلممُ ما تُ بِدونُونَ وَمَا كُنتُم تَكْتمون وَإِقُلنا للِلْمَلائِكَ تِسْجد لِآدممَ فَسَجددُ إلَّا إابِلسَأبَ وَاسْتَكبرَرَ وَكان إللاا إبِل سَأَبَ وَاسْتَكبرَرَ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 العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم واذا فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون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 حَتَّىٰ إِذَا نَأَيْتُمْ إِلَىٰ مَكَانٍ يَا بَنِي آدَمَ وَأَثَارَ عَلَيْكُمْ الغمام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 ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله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 وَلَ ققدَ عَِمتمَُّذينَتَدَوْ مِنكُم في السَّبتِ فَقُلناَالَهُم فَقُلناَا لَهُم, فقلنا لهم كُوا قَِدَةً خاسئين فَجَعَناهَا نَكال لِمَا بَيْن يَدَيهَا وَمَا خَفَهَا وَمَا خَفَهَا وَموعضَةَ للِمُتَّقين وَإِقَالَم سَالِقَوْمِهِ إِ اللهه يَأمُكُمْ آ تَلبَحُ ب funnel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 هَٰذِهِ بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا لنا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ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 أَول يَعونَ أن اللَّهَا يَعلممُ ماَا يُسِّونَ وَمَا يُعلِنون وَمِنْهُم أُمّونَ لا يَعمونَ الكِتابَ إِللاا أَمانانَ وَإِنهُم إِللاا يَبُّون فَوإِلُ للَِّذينَ يَكْتُبونَ الكِتابَ بِأَديهِمْ ثمُمَّ يَقولونَ هذا مِن عدِ اللَّهِ لَِشْشتَروا بهِهِ ثمَمَنَ قَلِلَ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 قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَنَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك, فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل اللَّهُ الله بكفرهم فقليلا ما ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لِمَا معهم وكانوا, وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على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 قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قُلْ بئس ما بِهِ به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت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 وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وَمَا يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون لَما جأَهُم رَسُول مِن عادِ اللههِ مُصَدِّقُ لِمَا مهُم نَبَذَ فرَيق نَبَذَ فرَيقُم منَِ الذي نَأوتُكِتابَ كِتابَ اللهَِّ وَر أَوهُ لِهِم كَأَهُم لا يعلمون.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 فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 kum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 أمرا فإنما يقول له كون فيكون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 قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضربه الى عذاب النار وبئس المصير واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم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 وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لَهُ مسلمون فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا وَ فِي اللههِ وَهُو رَبّنَا وَرَبّكُمْ وَلَن أَحْمالناَا وَلَكُمْ أَحْمالكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُون اَم تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُدًى أَوْ نَصَارَى قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَعْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ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 وما جَعََّ القبلَ التي كُ تَعَهَا إَّا لَِعلمَ ما ياتَّبِ الرَّسول مِ ين قَلببُ على عقبعه وَإِن كت لك كبيرَة إلا على الذيين هذاَدَ الله وما كانان الله لضحَ إمانَكم إ اللهه بَِّاس رَأوفُ الرَّحيم قَ نَ ر تَقلبَ وَجههكَ فيِي السماء فلم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 وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لَّئِن يَكَونُوا لَكُمْ حُجَّةً إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلَّا الَّذِينَ وَلَوْ مِن فَضْلِنَا لَكَانُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي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 الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلون نكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم نصير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 أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم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 والَّذينَ آمَنُوا أَشَدّ حُبب للِله وَلَوْ يَرَ الذيينَ ظَلَمُوا إذِ رَوونَ العذابَ أن القوةَ للِلههِ جع وَأَن اللهَّه شَديد العَذاب إِذْتَبَرَّ الذيينَ التُبِعوا مِنَ الذيينَ التَّبَعُ وَرَاء الْهَذابَ وَتَقَطعت بهِهِم الأسْبابَ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 وَمُنْعِمُونَ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ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 فَمَنَعُوا فِيهِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَالْتَبَاعُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ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 الله آياته خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 فَامِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ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 لن تقف فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب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 والضرا والزلزل وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا انه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطور فإذا تطهرن فأتوهن مِنْ حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم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 كسَبَت قُلوبُكُم واللههُ غَفُورٌ حَلم للَّذينَ يُؤلونَ مِّسائهِمْ تَرَبّ سُ أربعََةِ أَشهر فَإِن فَاء فَإِ اللهه غَفُور الرَّحيِيم وَإِن ععَزَ مُ الطَّلَاقَ فَإِ اللهه سَمح عَم وَالْمُطَقاتُ يَتَرَبّصنا بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُونٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 وَإذاَا تََّقُتُمُ النِسَا أَفَبَ لَغْنَا جَلَهُ النَّ خَامسكُ النَّ بِمَعْرُوف, أو سرحوهن بمعروف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 وَإِنَّ رادَ فيِي صَالًا عَ تَراضٍ مِنْهُمَا وَتَشَعورٍ فَلا جُناح عَلَيهمَا وَإنَّ رَتتُم آ تَستَرضِعُ أَلادَكُم فَلا جُناحَ عَلَيْيكُم إَا سََّمتُم إَِا سََّتُم مَا آتَيْتُم بالِالْمَعْروف وَاتَّقُ اللهه وَعلمموا أَ اللهَّه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 فإذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكتمتم او اكتمتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن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 فَإذاَا مِتُم فَذكُر اللهَّه كَمَا عَمَكُمَّ لَ تَكُوا تَعلممون وََّذِنَ يُتَوَفونَ م منِنْكُمْ وَيذَرونَ عَزْواجَ وصَةَ لِعزواجِهَِّ تَ عَنْ إلى الحَولِ غَيْرَ إِخْرَاجَ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 قوم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لا لكم ان كنتم مؤمنين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 ولمّا برز رجال جالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء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 مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شاء اللَّهُ مَا قَتَلَتْهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يات يوم لا بيع فيه ولا خله لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات م في الأرض مَ الذي يَشفَهُ ادَهُ إَّ بإذنِ علم ماَا بَنَ أيديم وما خلَفَهُم وَل يحيطُونَ بشَيءم منِن عِلْمِهِ إِلا بم ش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 كَولِن ج كآيَةَ للنَّاس وَظرُ إلى العرامِ كيفََنُ إشزُهَا ثمُم نَكْسُهَا لَحم فَلََّ تَبَيَنَ لَهُ قَالَ أَلَمُ أن اللهَّ عَ كلُّ شيءَ قَدير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 كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَترَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ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 أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ للِفقَرَا إَِّ مِنَ أُحْصُِه سَبل اللههِ لا يَسْستَطعُ نَظَرب فيِي الأررض يَحْسَبُهُم الجهِلُ أَغْنِيَ أَمِنَ التعّف تَعرفُهُم بِسممَاهُ لا يسْألونَ النَّ سَأِلحَافَ وَمَا تُم فقُوا مِن خَْنِم فَإِن اللهَّهَ بِه عليم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 يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسم فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وَلَا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي لَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيْفاً أَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمِلِّ الْوَلِيُّ فَلْيُمِلِّ الْوَلِيُّ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ